فلما جهدهم بجهدهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لتاركون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نسخد ثواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا سالله لقد علمتم ما جئنا لنسل في الأرض وما كنا تارقين قالوا فما قالوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحِمِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ كَانَ جَزَاءِ الظَّالِمِينَ فَتَدَى أَبِي أَوْعِيَتِهِم قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أخيه قَالَ إِنَّ الَّذِي يُمْسِكُهُ وَيُرْسِلُهُ فَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عليم. قالوا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 كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نرات من المسلمين